وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ الْنَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عليها قعود وهم يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هوا ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين